خلقت لي همة عالية تطلب الغايات بلغت السن وما بلغت ما أملت فأخذت أسأل تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال فأنكرت علي العادات وقالت ما جرت عادة بما تطلب فقلت إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات وقد قيل لرجل لنا حويجة فقال أطلب لها رجيلا وقيل لآخر جئناك في حاجة لا ترزاك فقال هل لا طلبتم لها سفاسف الناس فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا فلما لا نطمع في فضل كريم قادر وقد سألته هذا السؤال في ربيع الآخر من سنة 75 فإن مد لي أجلي وبلغت ما أملته نقلت هذا الفصل إلى ما بعد وبيطته وأخبرت ببلوغ امالي وإن لم يتفق ذلك فسيدي أعلم بالمصالح فإنه لا يمنع بخلا ولا حول إلا به